بسم الله الرحمن الرحيم حامم عين سين قاف كذلك يوحى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 فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ومختلفتم في فيه من شيء فحكموا إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنير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 إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وما وصينا به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 فلذلك فدع واستقم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 وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيبًا فَإِنْ يَشَأْ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَٰطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنۡ عِبَادِهِۦ وَيَعۡفُوۡ عَنِ, عن ٱلسَّيِّـَٔاتِ وَيَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُونَ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 Nah,u b'ibadil, qabir, baciir, wahyu al-latiunazil al-gayth min bagdima qanat, wyaanshur rahmatahu, wahyu al-wali al-hamid, wmin aayahih, khalq al-samawat, wal-arz, وهو على جمع اذا يشاء قديم وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وما انتم بمعجزين في الامر وما لكم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 وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِسْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ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 ما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحفق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يظلم الله فما له من وليم وتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلِ الْإِلَاءَ مَرَدٌّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَافِي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 يُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن سَبِيلٍ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا الجئين يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاء وإنما إذا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 وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكنه جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا Wainaka lathdee ila saraat mustakim Saraat Allah الذي له maa fi السماوات و maa fi ala ord Ala ila Allah tassiru alamu